بسم الله الرحمن الرحيم قال هل تصدق أنه ما مضى على زواجهما إلا قرار الثافر أشهر وقتلها كيف قتلها يعني عوض بالله وجدها على فعل معين أو محرم أو طاحشة أو وجدها معرفة مع أنه ما يجوز أن يحملها معدل قصر تلك المواهر لكي أحيان أردت أجهور وعيتها وغرة يضربها بشيء فأفتموت بسببها قال لا ذبحها جابحها بالسجين بصوت السجين أنت جئت لأجب ابليك ما رجل واحد يرسله تصفرن به الموضوع الا ايش ما تخاط الله تصغل المسيطة طوال هذه المسافر وتصغلوها الان بطلق عاله يا ايه يا تريده تسمع المعادل تسمعها الوحيد ان كل هدورة جيدين بس بالأكل والسر والمطاطس اما تضي الكلام يأثر بخلام من هج على الناس وشوف الناس قال يا رسول الله انا اكلوا آباءنا وأبناءنا وإخواننا بنتركوا العباس لا يقيده لأجله منه السيف. لقد كان في قصصهم يعبدون الماء. ماذا عن ذي يجار؟ أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطلق من سجنه ولا يحل من قيده إلا في خير. كانوا يحرصون على سجنه ويصحون من جرمه ولشد في خطره وعظيم جرمه جعل الله تعالى عليه لمعاية الفكين والشرتين أتمايت تفلت من فجنة فيؤدب آملا قال عبد الله بن رضي الله عنه ما من شيء أحب بالسجن من اللسان كما ذكر ان إن توثقه عليك فأكرة اللي خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده فطار عليه الصلاة والسلام سكِلتْتْ أُمُكَ يا عَافِ يعني فقدتْتْ أُمُكَ وهل يكب الناس في النار امان دوههم إلا حصائد ألف لفهم ربما يتمنى أجوان يوم قيامه اللي كان عميه ما برسل لأنه ما تحصل موازيرهم سيئات إلا ما نضر إليهم المحرمات وربما يتمنى أن الله وإنسان بسما لا يتحلمون لأنه ما أعرفهم أصلا في طحائفهم إلا فيها من غيبس وسباب وكذب وفحشا لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والقؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فكب بهذه الأنس عبد بير الله تعالى وأشرق لهم قتم بأي قسم سبحانه وتعالى؟ كم بهذه العزة؟ أحدث بدعة. وأدميت أسدا وقرحت أفاعل كم بهذه من أسنة أرحام تقطعت وأوصال تحطمت وقلوب تفرغت في هذه الألف نزبت دماء وقتل أبريان وعذب مذنون كم بها كلت أمها وقذفت أسرار كم بها من عيال قتلت وأعاب سهت ونفوس زهقت السب حمض لسانك ثلاثة سب من العيوب ما يمنع من خلافات بين رجل وزوجته لو حضر إصابة حفظت غسانها لكثرة كثير من هذه الخلافات. من العيوب غيبت الناس. طيب كيف تستطيع ان تستقلض قضاء غسانك. من العيوب ما يقع في قلوب الناس عليك من حذر. لو نظر فوجدت انه اعلانه بسبب كلمات ارسردوا فليس فحفظوا عليك بسببها. طيب الحل؟ قبل سال من البنادق طيب والحلق قبل صارت من العيوب السخريه من الاخرين طيب والحلق قبل سالتك سجين اجعل ساكن السون لا تخرج من الدار اجعل التثير على حالهما ذهنا واجعل الشبتين خلال صوت السجين كما قطف هذا السجين وكيف تواصل علماء بالسجن ولماذا حدث مع طلاب المفكر ايضا ولماذا كانوا يفضلون السقوط على الكلام صوت سجين وقدم الى الدكتور عبد الله النصر اهتم هي داره من استنطاق الصالحين والاهل في <تصفيق> <اسمع تسجيل. تصفيق> الدكتور محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وغرى وقسم أحوال عباده جناً وقطرى وأنزل الماء وشرق أسلاب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجر عن الطائعين أجرى وأصدل على العسين فطرى هو سبحانه الذي يعلم ما توقع السماء ومن تحت الثرى ولا يجيب عن علمه جبيب نملك الليل إلى سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النتوم وأزلاكها وسبحت له الأنهار وأصلافها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيثانها وإن شيء إلا يسبح بحمد الولاة لا تفهم تصليحه فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نزله ولا شبيه ولا كسه ولا مثل ولا نظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله رحمةً للعالمين وحجه على الناس أجمعين وطلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الباسل الأبرار؟ وصلوات الله وسلامه عليه ما تعافل الليل والنهار ونفعل الله تعالى أن يجعلنا جميع المخالف أمته وأن يحصلنا يوم قيامة بزمرته أما بعد أيها الإخوة والأخوة إن الله جل مرحبت ذكر في كتابه عبار وحكى علينا من أحبار السابقين قصصا وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحتي لنا شيئا من هذه الأحبار ويقص علينا من تلك الآثار من ذلك أن الله جل وعلا قصة في كتابه قصة يوسف عليه السلام ثم قال في آخر قصة لقد كان في قصته إبرة لأقول الأجداد ما كان حديثي صراه ومن حصة من الله قيل نعم ما كان حديثي صراه ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في كتاب الله وينظر في قصة الأولين كان مما ثلا قال الله جل وعلا قول الله سبحانه وتعالى تخصص القصص لعبهم يتحكرون وقوله جل جلاله وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نتبت به فعالك وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما نتبت وتذاك من الذين اكرم عندها جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصي اصحاب ما يقتبس به اقبده على خير فكما تلا في القران قصه عليه السلام جاء ليقص شيء من ذلك لاصحابه وكما تلا القران قصه لوطن وشعيب وغيره من الانبياء جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقص مثلها لاصحابه وانك اذا ذكرت التالي وجدت أن فيه من العبار ما أنتجذبكم لكل ناحية خاصة إذا نظرت في التاريخ النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ستعجب عن ماذا تتحدث هل تتحدث عن عبادته صلى الله عليه وسلم أم تتحدث عن قيامه للليل أم صيامه للنهار أم تتحدث عن حرصه على تعليم الناس وعلى دعوته وعلى الأمر بالمعروف والله عن المنكر تتجذبك أبواب الفضائل والبضولة في كل ناحية فلا تدري والله ماذا تختار منها لذا أحببت أن أقف معكم على باب من هذه الأبوار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على عزه ويحرص أصحابه على حفظه بل كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يجهل الناس إلى النار فيشير له صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشيء الذي سوف نتكلم عنه هذا الشيء الذي أعلم متدافر شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه معه هو شيء صغير في جرنه لكنه كبير في جرمه ألا وهو اللسان أيها الأحبة الكرام خلق الله تعالى الإنسان ووهدره نعن متنوعه وقسم الله تعالى هذه النعن بين الناس فمن الناس لا أتىه الله تعالى مالا ولم ينتين سحقه فتجده مقعدا على سرور ابيض مع انه يميك الملايين ومنهم من آساه الله تعالى صحة وقوة في بدنه لكنه لم يؤتيه مالا فتجده يشتغل حماما في سوق او عملا في منجم ومن الناس من آساه الله تعالى صحة ووسع عليه في المال لكنه اعظى منه العقل فتراه محبوسا في غرفة بمستشفى المجانين ومن الناس من أخذ الله تعالى سمعه فتجدهم يتلفت بين الناس بعينيه ويشير لهم بيديه فلا هو ولاهم ولا يتادون ومنهم من أخذ الله تعالى بصره ومنهم من أبكل لسانه وقد قال الله جل وعلا نحن بصمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجا ليتخذ بعضهم بعضهم سخرية ورحمة ربك خير مما يتمعون حدثني أحد الأخوة أنه وقف مرة عند إشارة مرور قال فسمعت صوت أتناء بصوت عاري جدا حتى أزعجني وأزعج الناس الذين حوله فالتفدت يمينا ويسارا أبحث عن مصدر فإذا بحيارة بجانبي قد فتح صاحبها جميع موافدها وشغل المسجل على صوت عاري يصدح بالغناء وإذا السيارات التي حوله كلهم يرتبطون إليه ويتعجبون من رفعه للغناء إلى هذا الحد قالت بربج على منبه السيارة مرارا لأجل أن يرتفت إليه ولأجل أن ينبهه إليه أن من صوت هذا المسجل أو أن يصفئه أو أن يشغل بدله هنا خير منه من القرآن لكن الرجل لم يرتفت إلي أبدا مع فكرة تنبيه له بثيارة فتقدمت بسيارة قليلا لأجل أن أشير له بيديه فلما التفت إليه أنظر فإذا هو شاب قد أسدل بطرته على يمينه وينساره وإذا له لحية كثة تصل إلى صدره فتعجبت شاب بهذه الصورة رجل قد أعفى لحيته ومع ذلك يعني حتى لو أراد أن يسمع العلم كيف يسمع بهذه الصورة التي تدل على الجرح الشديدة وعلى دمي الكفاة لم أقف قال قال من نبهت سيارة عدة مرات فلم يلتبت إليه أيضا حتى عضاءة الإشارة خضراء فمشه ومشلت وراءه قال دعيتم يحاول أن أوقف لأجيان مراصعة أن يذكره بالله أن نبه إلى هنا هذا حظا هو حرام وسعبته أمام الناس بكل هذه الجرعة يزيد حرمة لأنه فيه نوع من المجاهرة لكن الرجل لم يلتبت إليه أبدا حتى وقف بسيارته عند الإقامة قال فأوقف سيارتي وراءه ونزل الرجل يمشي للبقالة فإذا فوته قصير فوق الكعبين رجل ليس مصبياً أنا فتعجبت فدخل البقالة فقلت في نفسي سيخرج الآن معه علب دخان أو نحو ذلك لما قرأت فإذا في يده مجله إسلامي قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كيف يكون حنث ذلك فأنا فأقبل إلى سيارته ثم شن قرنه وشتعلت الموسيقى مباشرة فقلت والله ما هذا الأمر نزلت من سيارتي وقبلت إليه وزعلت وصيح به فمن يلفبت إليه تمستكت ببادي سيارة ثم قلت يا أخي ما تتقل الله ماذا خاف الله تشغل المسيطة طوال هذه المسافة وتشغلها الآن بصوت عالف يا أخي إذا تريد أن تسمع المحافظ تسمعني لوحدك أعوذ بالله تسمع الناس معك ما تتقل ما الله ماذا خاف الله يقول والرجل ينظر إليه ويتعجب من سراغي ثم يخفض رأسه ويرفعه وهو ينظر إليه قال فلما عانق دحتت الصراط عليه جعل يشير لي بأصابعه على أذنيه وعلى لسانه ويشير بيديه أن لا لا ففهمت أن الرجل لا يسمع ولا يتكلم أصم وأبكم قال فكنت أن أبكي وحفظت رأسي وأدخلت يدي الريك إلى سيارته وأقلت هذا المسجل قال فجعل الرجل يشير لي بيده يعني ماذا تريد ماذا أن تزعلان ثم تحسس دفترا بجانبه وقالما وأحقان الورقة والقلم وجعل يشير بيده يعني يقول أسكب ما تريد فكتبت له أنت يا أخي الكريم قد شغلت الموسيقى بصوت عال جدا جدا جدا جدا وقد كنت قبل قليل عند الإشارة والسيارات التي حولك كلها تتلفت عليك مما جعلني أتبع حتى أنصحك بما تفعل قال فلما أقل الورقة وقرأها حفظ رأسه قليلا ثم جعل يهز رأسه يعني تهيئة الحديد ثم كتب أسفل سلامي جزاك الله خيرا على نصيحتك، لكن اعلم يا أخي أني رجل أصم وأبكم لا أسمع ولا أتكلم وهذه كيارة وفيه ووالله العظيم إني لم أعلم أصلاً بأن الموسيقى شغالة إلا لما تبهتني أنت على ذلك فجزاك الله خيراً أمير صفا الله رحمة لله بالرجل نعوذ الله تعالى سمعه فجعله أصم أركما ومع ذلك هو حريص على الطاعة ومن يدري من يدري ربما لو الله تعالى أعطاه السمع والسلام لكانت يسببه لا في يوم القيام فكم الرجل تردد في النار سبب كذبته من لسانه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يعني يخرج الكلمة في مجلس في سيارة مع رجل يتحدث معه في قطار أو في قارعة أو في سوق هكذا يطلق الكلام منها مفكرة فيه من غضب الله ومن سخطه ومن الحرام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في الناس أدعت مما بين المشرق والمغرب وإذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب كرسيه لفصل القضاء وارتعدت الفرائح وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الأقصار في المحاجر وجزت الأمم على الركب وألهتهم الخوف والتعب عندها تجمع الحيوانات ليبصلوا القضاء بينهم وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أكبر أنه يقاض للشاة الجلحاء من الشاة القرناء الشاة الجلحاء التي لم يمت لها قرن أصلا والشاة القرناء هي التي لها قرن فإن كانت الشاة القرناء قد نضحت الشاة الجلحاء في الدنيا نزعت القرناء من القرناء يوم القيامة وزعيت الشاة الجلحاء التي لم يكن لها قرن ثم مرئن لها إن تحيها الآن فصي كما تتحكي الدنيا ثم يخلا بين الإبر والفقر وبين المحوش والحشرات فإذا ترغ من الخضاء بينها يقال لها كوني ترابا عندها ينظر قوم من الناس إلى هذا المنظر ويتمنون أنهم يكونون أيضا ترابا. قال الله إن أندرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت وداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم يتمنى كل من سافر بالله أنه لو كان في الدنيا حمار. يتمنى لو لم يكن إنسانا يتمنى أنه كان بأمارا أو خنزير أو حشرة أو دبابا لأجل أن يكون يوم القيامة ترابا ومن يدري من يدري ربما يتمنى أبوان يوم القيامة أن لو كانوا عميا ما يبسرون لأنه ما زقن موازينهم بالسيئات. إلا ما نظر إليهم للمكرمات وربما يتمنى بعض الأولى كانوا قسما لا يتكلمون لأنه ما أولدقهم أصلا في صحائفهم إلا ما أولهم من ذيبة وسباب وكذب وفحشا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الكلمة والنظرة وما في القلب يكون الإنسان عنه يوم القيامة مسؤولا وعند الترمذيب من حديث بلال من الحارث النزري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتجلم بالسلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ يعني رجل يلقي كلمة نصيحة في مجلس أو يقدم نصيحة إلى إنسان أو يذكر عن عرض أخيه المسلم أي كلام فيه رضوان الله تفسير او تحليل او غير ذلك اهم شيء انه كلام من نوع من رضوان الله قال ان الرجل لا يتكلم بكلمه كلمه واحده من رضوان الله تعالى ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه الى يوم القيامه ثم قال وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما يكتب الله سعال بها عليه فشته الى يوم يلقى اعوذ بالله لكل الانسان ينام ويأكل ويشرب ويذهب ويجيب وهو قبل شهر او شهرين او سنوات او عشر سنوات قد صالة الكلمة من سخط الله فأقعها ولا يزال الله ساختا عليه لمدة عشرين سنة او اربعين او خمس سنة الى ان يموت لا يزال الله ساختا عليه الى يوم يلقى هل نظرت في مقدار عظمة هذه الكلمات يقول حلقنا رحمه الله وهو أحد رواه هذا الحديث يقول والله كم من كلام أردت وما أتكلم به فمنعنيه حديث بلال بن سارف يعني هذا الحديث وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه يعني ما بين فكي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس إلى النار؟ ما قال الربا وعقوب الوالدين وأكل موار الناس بالباطل؟ قال عليه الصلاة والسلام عظمت هذه الأمور بلا شك وإنما بيّر أمور أخرى تدخل الناس إلى النار؟ قال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس إلى النار الفم والفرج أما الفم فهو فيما يتكلم به من الحرام. أو فيما يأكله من الحرام والفرد فيما يقع فيه من الفواحش وإن شئت فانتقل معي الآن إلى هنا انتقل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة كيف كانوا يتكلمون كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على ما يخرج منهم الربارات أو اعتراضات أو أحيان سوالي في المجالك كيف كان الواحد يتكلم في وقف جادة في محاسبة النفس على كل ما ينفق به رسالة سواء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو كانوا معه في غضية من الغزوات أو كانوا معه في مكة أو كانوا في غير ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يريدون العمرة خرج عليه السلام معه 1400 من السحابة يريدون أن يعتمروا إلى البيت الحرام في هذه الأثناء وصلوا إلى هناك فمنعته قريش من يدخلوا إلى مكة لأجل أن يطوفوا بالبيت كما هو معلوم في القصة في الطويلة للسوديبية وموضح فيها من صلح أقبل قوم من قريش مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يصالحوا أن يحلوا المشكلة التي بينهم وبينهم ينعهم إياهم لطول مكة من بين هؤلاء الذين جاءوا سهيل بن عمرو. أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه عدد من أصحابه أقبل هو الأخير إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستفق اتفاقا من بين بنود هذا السلش أن من ارتد أدينه من المسلمين الذين قل ثم أراد أن يذهب إلى مكة ليقيم بين أهلها الكبار فإن أهل مكة يقبلونه والمسلمون لا يمنعونه ومن أسلم ومن أسلم من الكافرين دخلت الاسلام واراض أن يهاجر إلى المدينة لأجل يبقيها بين ظهراني والمسلمين لأجل يتقوى على الدين ويتمسك بالشريعة فإن الكفار ينرعونه ولو تطلت من بينهم فإن المسلمين يقبلونه فعجب الصحابة كيف يعني إذا واحد ارتضح من قلبنا نقول اذهب إلى مكة يعني على كبرك وإذا واحد أسلم نقول لا ما بل اتبقى في مكة ليرجوك إسلامك شكت الصحابة وأقبل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا تكلم ماذا قال ثم انظر إلى تأسيف هذا الكلام عليه بعد ذلك مع أنه الآن ما تعمد أن يتنقص أحدا ولم يصب أحدا ولم يكتب أحدا إنما الآن يعرف وجهة نظر عنده أقبل قال يا رسول الله أول إسراء للمسلمين مقدمات لأجل يصل إلى هديه قال أول إسراء للمسلمين على بلاء إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم لعله ما يدري ما يريد حلا في هذا السؤال؟ قال أو ليس قال بلا. قال أو ليس في قال بلا. قال أو ليس الباطل؟ قال بلا. قال يا رسول الله، ما نعطي الذمية في ديننا؟ لماذا نكون نحن الأبلة ونحن الذين نوافق على كل شرط الكونه؟ ما نعطي الذمية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام، أو ليس رسول الله؟ أنت مؤمن أني رسول أم رسول؟ لا. او رسول الله قالنا فقال عليه الصلاه والسلام اني رسول الله ولن يضيعني قال يا رسول الله او لم تَكُنْ تُحَدِّثُنَا ولا نحن في المدينه ان نعتمر البيت الحرام أنت ما قلت لنا اننا سوف نطوفك ها نحن الانجئنا وهم نعلم واثوافق اولم تكن تحدثنا ولا نحن في المدينة؟ في المدينة؟ عليه والسلام او قلت لك انك تطوف به في عامك هذا انا قلت لك هذه السنة ستطوف قال لا قالت اني صادق انا قلت ستطوف يا ستطوف انك اتم الى البيت فمطوف به انا ما قلت هذه السنة كنت بعد ثلاث سنتين ثلاث ومضت الايام اسمع ماذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك يقول والله ما جلت اصوله وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعته بالحديبية من الذي صنعته بالحديبية مخافة عاقبة كلام الذي تكلمت به هذه جماعة عمر يقدم اقتراحا يعني لم يعترض لم يسب الدين لم يصبر بالله لم يعتف أحدا لم يخالف بأي قطعة فيها صريحة إنما مجبر تقديم اقتراح ومع ذلك هذا الكلام الذي تكلم به يقول والله ما تعمل احيار صالحه حتى يكثر الله تعالى عن هذه الكلمات التي قدمته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليك اكتب هذا الكلام الذي قاله عمر وعثو رساله الى بعض من يتكلم في اعراض الناس ولا يهتم إلى بعض من يستاهل الصالحين ولا يهتم إلى بعض من يتنقص الناس في المجالس ولا يلتفت الى كلامه انظر الى عاصم كما رضي الله عنه منقض ومع ذلك تجد بعدما يتكلم بكلاما من هذا وليهمه ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم يتكلم الغذن بالكلمة ما يتبين فيها ما تهمه وقرده أن تبلغ بهما بلاء ثم تكون العائمة يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرك والمغرب ونما خرج صلى الله عليه وسلم إلى معرفة بدل وصل وقد فاتتهم القافلة التي خرجوا لأجلها. قافلة أبي سفيان التي خرجوا لأجل آخر. ما معها فاتتهم وذهبت على طريق آخر وأقبل الجموع المشركين في جيش من مكة لقتال المسلمين. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة على الجدر علم بأنهم الآن في ساحة قتال. وعلي محمد المشركين قد جاءوا بفلولهم لقتال المسلمين كان من بين الذين مع المشركين العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إن العباس كان مسلما يبتم إسلامه وكان يشتغل وكان يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه في مكة أنه ينقل عليه الأخبار وما تكيب به قريش وما تخطط به له فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفيذ من العباس والعباس يصمي خطية لا يدور إسلامه أبدا أمامه وقيل أنه لم يسلم بعد هما طولان الأهل العلم المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام أصحابه انتفت إلى الجيش فإذا كلهم رجال أفطار قد استعدوا الآن لأجل الحرب والكتال فقال عليه الصلاة والسلام لأصعابه إني قد عرشت رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها قد أخرجتهم قريس غصبا عنها بغير رضاهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بالكالب يعني سوف يخبروا سألت القتال ناسين يعلموا أنهم يقتلون في مكان بجانب المحرق لم يقتلون ولم يرفع عليهم سيفا طيب من من رسول الله هؤلاء الذين لن يقاتلون قال لا أعجف لهم بقتالنا فمن لقل منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البخثري بن هشام بن حارف فلا يقتله ومن لقي العباسة ابن عبد المطلب فلا يقتله عندها جعل الصحابة يركز بعضهم إلى بعض خذيبه ابن عثبه ابن ربيعه رضي الله تعالى عن حذيفة كان رجلا صالحا من صحابه من وهو أهل بدر ويأتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله طرح على أم بدر فغفر لهم وقال عمن ما شيت فقد غفرت لكم والبدريون هم خيار الصحابة قام رضيفة وهو يتذكر آباء أخبره الرضيع ما اسم الربوس الكافيين سوف يأتي الآن القتلة كيف يعني يا رسول الله فقام رضيفة رضي الله عنه في سبة ما في قلبه من غيظ الأساتلين الأجمعين ومن تفاعل مشاعر في داخله كيف تفوت مقافلة كيف الآن مقافل أكثر من 1300 وإحنا يدرد 317 رفل ما استعدتنا للقفاة يعني مشاعر وعواطف في داخل مقصر لم يستطع كبدها فقام قال يا رسول الله أن أقفل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونطرق العباس والله إلا إن لقيته لأرشمنه لا السيس في قنقه عندها التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر قال يا عمر أن يضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعيد وهذا من فتاء عليه الصلاة والسلام لم يشك أن يقول يا حديث أهداء القباس مسلم يبتم إسلامه مشكلة أن تخرج للناس مثل هذا الخبر فالتبت النبي تعالى السلام في أسنوب آخر لحل هذا الكلام قال يا عمر أيض رب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم السيخ يا نباح قال عمر والله إنها أول مرة يكمنيني فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أباح سل عمر سيفك قال رسول الله أضرب عن أخف فالله لا أبناها قال نا دعو قال حريك رضي الله تعالى عنه اسمعك يا الثاني حاسب نكسره بعد هذا قال رضي الله تعالى عنه والله ما أنا بآمن بعد تلك الكلمة التي قلت مع أن الرجل بدري وطال يقاتل مع المسلمين وبسحة قتال والنبنى السلام ما حصل عليه بأي شيء ولا ضربه ولا ذكر في فيه حديثا ولا ذكرت فيه آيات. يقول والله ما أنا بآمن يعني على نفسي من العذاب بعد تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا ووالله لا أرى يكفرها عني إلا الشهادة في كبير الله يقول هالكلمة الكبيرة كبيرة عنده رضي الله عنه يقول هالكلمة الكبيرة التي قلتها ما أرى أنه يكفرها عني وغيرها لي إلا حتى كبيرة جدا وهي أن يعمل شهيد سبيل الله فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا في يوم يمانه أيها الأحبة الكرام كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الحال من حفظ ألف سنتهم في كلامهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدفق علي في إباراتهم روى أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع عائشة فذكرت له صفية إحدى زوجاته. تعلمون ما يقع بين الضرائر والغيرة الشديدة في النفوس فقالت له عائشة يا رسول الله حسبك من صفية يعني يكفيك ذنما في صفية زوجتك الثانية أنها كذا وكذا وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها غضب، وقالوا عائشة مهر يعني أبطي لقد قلت كلمة لو متجت بماء البحر لما ذجته يعني هذه الكلمة عائشة التي لم تعرف خطرها ولا كبرها هذه الكلمة لو تأخذ وتنبع مع البحر لما ذجته وغيرت ريحه أو غيرت طعمه أو غيرت لونه هل هالكلمة التي دعينها صغيرة لو تمدد في كله لغيرته من كبرها عند الله تعالى وقالت عاش رضي الله عنها وجلست لوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكيت له إنسانا يعني قلت له إنسانا ماذا ترك من هذا المثال لعلها قلدت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو, أو غير ذلك حكيت له يعني خلته إنسانا على هيئة الضحك عليه والاستهزاء به والتنقص يعني لعنة الغيبة حكيت له إنسانا خلته إما بحركة يدي أو بحركة فمي أو طريقة كلامي فقلت حكيت له إنسانا قالت فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم وقال منشرا عليها قال ما أصب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا يعني لو أرقى كذا وكذا من أشياء عظيمة في الدنيا ويقال للأي قلال على سبيل الاستهزاء لما وفقت على ذلك وفي يوم يترى للنبي صلى الله عليه وسلم حال امرأة وذكر له من صلاةها وصيامها وعبادتها قال يا رسول الله هذه امرأة صالحة قيام لي صيام نهار عبادة كبت قراء القرآن مكم الحشية لا ما في أصلح منها ما شاء الله عليه يا رسول الله هذه فلانة تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل وتفعل قالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلطانها تغتاد تصب تصرخ تتكلم عليهم تشمهم عبادة خذ بال صلاة خذ صلاة قيام لير بصاق بسوع صدقه خب. غير أنها تغذي جيرانها في لسانها فماذا قال صباحة هل قال حسناتها ناسها تغذيب سيئاتها وإلا أنها قد بلغت درجة قريمة إن شاء الله رب العالمين تجايف عنها لا لكن ماذا قال أول كلمة فعلا هي المرة كلمات حكم عليه قال عليه الصلاة والسلام هي في النار هي في النار؟ قال هي في النار إذا تأملت هذه الحديث وجدتها كدور على شيء واحد طبير في جلمة لكنه كبير في ذره ألا وهل النساء <تصفيق> الذي شدد الله تعالى قرابة عليه فقال ما يوفر من قول إذا لديه رقيب عسيد وتوعد الله تعالى على إطلاقه الحرام فقال جل جلاله اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأقواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هلما وهو عند الله عظيم ولشدة خطره وعظيم جرمه جعل الله تعالى عليه لطاعين الفكين والشفتين حتى ما يتسلت من سجنه فيؤدي الآمينين قال عبد الله المسعود رضي الله عنه ما من شيء أحبت بالسجن من اللسان وقال غيره مثل اللسان كمثل السبر إن لم توثقه عدا عليك فأكلك وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمسك لسانه ثم يقول هذا الذي أوردني الموارد يعني هذا الذي أوفعني في المهارد هذا الذي جاء لي بالمفاقف. هذا الذي ورطني هذا الذي أهنكني هذا الذي أوردني الموارد كانوا يحرسون على سجنه ويرقون من جرنه كما قصة هذا السجين وكيف تواصل علماءه بسجنه ولماذا حذر العقراء من فتح أيده ولماذا كانوا يؤثرون السكوت على الكلام كان محمد بن واشا كثير السكوت كثير الصمت إلا في أو حديث أو خير أو مؤارسة لاصحابه أو كلام مباح حتى قال بعض أصحابه والله لو شئت لعدت سلامه من الزمع إلى الجمعة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه ويقول ويحد، ويحد كل خير تعنم أو اسكت عن شر تسلم اللسان أوصل النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطلق من تجنه ولا يحل من أيديه إلا في خير فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أي اللي ما يريد أن يقول خيرا ما هو الشرق؟ ما اسكت خليك ساكت اجعل لسانك المسلم لا تخرج من زلزامك اجعل الفكيني على حالهما بغنطين واجعل الشفتين كذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بل خيرا أو ليصمت وعند الترمذي نبي أن عقبة النعام رضي الله تعالى عنه أقبل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوصايا. قال يا رسول الله من نجاة كيف الواحد ينجي فيها كبيرة كثيرة من نجا فطال امسك عليك لسانك اول شيء امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابشعي حقياتك وصح عند الامام احمد ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني سؤال جميل مختفر فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت أقصرت الكطبة يعني كلامك قليل لقد أعرضت المسألة إلا أن سؤالك يحتاج إلى جواب طويل أعطت النسمة وفت الرقبة قال يا رسول الله أوليس كاب واحدة اعتاك النسمة وفتك الرقبة أليس تأك فعنا واحد فقال لا إن عفق النسمة أن تفرد بعبتها تأتي لعب مملوك ثم تعتقه وفتح الرقبة أن تعيد على عبتها ثم قال والمنحة الوفوف يعني أن تقبل إلى أهل بيت الفطرة فتمنحها الكودي إليهم شاة فيها لبن أو ناقة فيها لبن والفيء على ذرحم الظالم ثم قال فإن لم تطف ذلك فأطعم الجائع وأسق الضمآك إذا ما تستطيع أن تعتق النسمة ولا تثبت الرقابة وليس عندك مال أو تهدي إليهم ما كاملا أو, أو شاذ إذا ما تستطيع ذلك أرجع خسر خسر حظا لهاذاع واستفم أمر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم قال فإلّم تطق ذلك واحد لا يقدر في الكنيسة. ولا رتبة، ولا يُحِجَّ، ولا يأمر بمعروف، ولا عن منك. معنى خلاص، ما مع عندي عمل صالح. قالت إن لم تدرك ذلك، فكف لسانك إلا من خير. ما دمت لا تستطيع أنك تعمل هذه الأمور من الصالحات، على الأقل لا تكثر سيئات أمسك عليك لسانك. ويروى أن قصَّ ابن ساعدة وأكثر ابن طيبي، من مكمل العقلاء والحكماء. جلس أحدهم عند الآخر. فقال أحدهما للصاحبه كم وجدت في ابن آدم من الحيوب الأخطاء التي تقع من الناس وغير ذلك كم وجدت في ابن آدم من الحيوب فقال هي أكثر من أن تحصى ولقد أحصيت منها ثمانية آلاف عيك التي تقع من الناس من أخطاء ثم قال فما أعظمها قال قد وجدت والله شفرة إن استعملتها إذا فعلتها سترت هذه العيوب كلها قال وما قال أن تحفظ لسانك أن تحفظ لسانك يعني من العيوب السب أحفظ لسانك فلن من العيوب ما يقع من خلافات بين رجل وزوجته. لو حفظ لسانه وعفظت لسانها لست أكثير من هذه الخلافات من العيوب غيبة الناس. كيف تستطيع أن تستقي ذلك؟ احفظ لسانك. من العيوب ما يقع في قلوب الناس عليك من لو نظرت وجدت أنه أحياناً بسبب كلمات خرجت منك حقد عليك بسببها. سيقول احفظ لسانك. من العيوب السبب بالألقاب. طيب والحلق أفضل صارت من العيوب الصخرية من الآخرين طيب والحلق أفضل صارت ولو ذهبت أثر في عيوب كبيرة سببه هذا اللسان لما استطعت أن تقف على موقف في ذلك إلا بشق الأمتص من كسرة هذه العيوب. فكم بهذه الألسنة عبد لله الله تعالى والعشره وكم بهذه الألسنة حكم بأي الحكم سبحانه وتعالى كم بهذه الألسنة أحدثت بدع وأدميت أسئدة وقرئت أكباد كم بهذه الألسنة أرحام تقطعت وأوصال تحطمت وقلوب تفرقت كم بهذه الألسنة نزفت دماء وقتل أبرياء وعذب مظلومون كم بها طلقت أمها وقذفت مخصنات كم بها من أموال قتلت وأعراض انتهجت ونفوس زهقت يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل في يوم للأيام ألقيت محاضرة في أحد جمع جمعة للسجنة في المسجد الكبير مرابط الخمس مئة أو الألف سجين انتهيت من المحاضرة. أول من انتهيت قال لي أحد الأقوى الذين كانوا مرافقين معي وهو مشرف على بعض المحاضرات في السجن قال لي شيء هنا الجناح الخاص بأصحاب القضايا الكبيرة جناح الانفرادي لم يحضروا معك المحاضرة فليتك أنت مرر بهم وتلقي عليهم كلمة وتجيب على أكله. أول من انتهيت قال لي أحد الأقوى الذين كانوا مرافقين معي وهو مشرف على بعض المحاضرات في السجن قال يا شيخ هنا الجناح الخاص بأصحاب القضايا الكبيرة الجناح الامترادي لم يحضروا معك المحاضرة فليتك أن تمر بهم وتلقي عليهم كلمة وتجيب على أسئلتهم كان عندهم أسئلة قلت حسنا أقبلنا فإذا مجنوعة كل واحد في ذنزالة خاصة به مررنا بهم وجعلنا القيت عليهم كلمة يسفيرة ثم أجبت على أسئلتهم مررت في أثناء ذلك في زنزانه فيها شخص عمره تقريبا 23 سنة أو, أو في الخامسة والعشرين سنة تقريبا كان جالسا هذي أم في زنزانته مررت به وسلمت عليه كان هادئا لطيفا ثم تجاوزته سألت صاحب يقوله ما قضيته يعني هل هو عليه سريقات أم مباربة مع أحد أو أدت إلى قتل ذلك الشخص مثلا ما قضيته قال هذا الشاب الشيخ عليه جريمة قتل لزوجته قتل لزوجته ما هو السبب؟ قال هل تصدق انه ما مضى على زواجهما الا قرابل ثلاثة اشهر وقتلها كيف قتلها يعني اعوذ بالله وجدها على فعل معين أو, او محرم او فاحشة او وجدها مع رجل مع ما يجوز ان يعاملها بالقتل في مثل المواقب لكن احيانا بعضنا فأبيتور ويتهور يضربها بشيء فتموت بسببه قال لا ذبحها بالسكين إنا للنأو إنا إليه راجعون كيف؟ قال هل تزوج وسكن مع زوجته على أحسن حال حقد عليه مجموعة من الناس ربما بينهم وبينهم مشاكل في القديم أو أنهم كانوا يريدون أن يتزوجوا هذه الفتاة المقصود أنهم حقدوا عليه فأقبل إليه أحدهم قال يا فلان. قال ما تريد قال أنت اشتريت سيارة خبراء بدل سيارت وذكر له أحد نواع السيارات قال الله والله ما اشتريت سيارة السوزة التي معي تعرفونها قال والله ما أدري لكن أنا أمس الضحى وأمس في العمل خرجت لحاجة ومررت أمام بيتك ورأيت سيارة خضراء واقفة عند الباب وخرجت مرأة من بيتك وركبت معه وبعد ساعتين رجعت للبيت أنت عندك يمكن في البيت أحد يمكنك قال الله والله ما في إلا زوجتي حتى ما عندي خادمة ولا عندي أحد قال ما أدري ما إن شاء الله إن شاء الله ما تكون زوجتك ومضى بعدها بيومين يومين رجل بدأ يشكس الزوجته في أحد جاء في أحد ذهب بعدها بيومين يومين ثلاثة أقبل إليه رجل آخر قد اتفق مع الأول قال يا فلان قال نعم أنا تغيرت سيارتك اشتريت سيارة بيضاء قال لا وره هذه سيارتي تحت واطفة قال والله ما أدري بس أيضا أنا أمس العصر يبدو متماكن في البيت في سيارة بيضاء وقفت عند الباب وأقبلت امرأة وركبت معها وذهبت جعل الرجل ينت ثم جاءوا اليه في يوم ثالث وزادوا عليه الكلام جاءوا اليه في يوم الرابع انظر كيف الأنسنة تحدث من من عقوق وقصيعة فلا زالوا به حتى تخاصم مع زوجته وأكثر عليها الكلام وهي صرخت عليه قالت كيف تتهمني في عرضي قال نعم أتهمت اعترفي ما أعترف كثر الكلام فذهبت إلى بيت أهلها لبثت عند أهلها أياما فلم يرضيهم ذلك أقبل وليه قالوا يا أخي ترى السيارات نفسها الآن تقف عن بيت أهلها بكرة البنت تحمل وبعدين تقول هذا ولدك أنت لست رجلا أنت ما عندك مروعة أنت تلعب بعقلك الفتاة والله لو أنك رجل لو أنك فلم يزالوا يعينون الشيطان عليه بالوساوس حتى تغلب عليه الشيطان في ليلة من الليالي فخرج من بيته ومضى إلى بيت أهلها وقفز من فوق السور ودخل إلى البيت والكل نائم مضى إلى المطبخ وأخذ سكينا ثم مضى إلى غرفتها ودخلها بهدوء وإذا الفتاة نائمة في أمان الله قد نامت على بطنها في أمان الله على فراشها فأقبل من خلف رقبتها وأبعد شعرها قليلا وذبح حتى قطع أوداجها انتفضت قليلا وماتت مسح السكين في غيابها وتركها وذهب إلى الشرقه وقال أنا قتلت بلانا أدري أني سأسعب لو, لو هربت وسوف أراحق لكل مكان من الآن أنا قتلتها لكن بردت ما في قلبي وحكم عليه بالقصاص النفس بالنفس شاب والله يا جماعة لو, لو تروا يعني من أحسن الشباب خلقة وأقواهم بدنا لكن بكثرة ما وقع من, من ألسف أولئك الظلمة انفجرت انظر كيف تحولت الأمور قد هتكت بها أعراض وهدمت بيوت بسبب ما يخرج من هذا اللسان يا أيها الذين آمنوا إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لما أقبل أبو وسل أشعر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش توسحنا قال يا رسول الله أي المسلمين أفضل وفي رواية أي المسلمين خير ما قال صلى الله عليه وسلم خير المسلمين قوام الليل ولا قال خير المسلمين صوّام النهار ولا قال خير المسلمين الحجاج والمعتمرون أو المجاهدون لا فرك كل هذه القضاء المعجيزة وقال خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا أصلح ابن ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان يعني تخوفه تقول اتق الله فينا اليد تكلم لسان الرجل تكلم لسان اتق الله فينا فإنما نحن منك يعني نحن لك تبع فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا فعلا تجد لعض الناس يده هادئة ورجله هادئة وجالس على كرسي ثم يبدأ لسانه يتحرك ويسوف الذي أمامه فالذي أمامه يتور ويصفه بمثلها فيصفه ثم يتسباب فتتحرك اليد بالضرب تتحرك الرجل بالمشي يتحرك الرأس بغيره من ضرب أو نحوه تقول له هذه الأعضاء إنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا لذا كان السلف أيها الإخوة والأخوات يدقيقون على كلامهم المباح صبرا عن الكلام المحرم جلست عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يوما قبيل صلاة المغرب وهي صائمة فأذن لصلاة المغرب فأقبلت إليها الجارية قالت يا أم المؤمنين أقرب لك المائدة أقرب لك فطورك أقرب لك المائدة وكانت عائشة ليست بجائعة ولا عطشانة وهذا يقع أحيانا لبعض الصائمين يكون لم يبدو جهدا والجو جميل ليس حارا فلا يشعر بالجوع والعطش أحيانا إلى المغرب إلى العشاء فقالت عائشة والله مالي بالطعام حاجة يعني أنا رصي مصاي لكن الآن ما أشعر بجوع ولا عطش مالي بالطعام حاجة لكن قرب المائدة نلهو بها نله بالعذر لكن من, من هنا ومن هنا نلهو بها ثم قالت عائشة استغفر الله استغفر الله ألهم بنعمة الله ألعب بنعمة الله استغفر الله مع أنها تقصد ألهو يعني آخذ من هنا قليلا هذا قليلا فقط لأجيلا أكثر عليه قالت أستغفر الله ألهو بنعمة الله ثم ذكت ثم جعلت تجمع ما عندها من مال واشترت به عبدين مملوكين واعتقتهما لوجه الله ثوبة من هذه الكلمة هذي إجماعه ولغت ثابت أحد ولا سبت ولا لعنت ولا كفرت بكلمة ولا مجرد تكون تسلب طعامها هذا الطعام له به والإمام أحمد رحمه الله دخل مرة يزور مريضا فلما داره سأل الإمام أحمد هذا الرجل قال يا أيها المريض هل رأك الطبيب في طبيب جاءك تريد يتطمن على صحته هل رأك الطبيب قال نعم ذهبت إلى فلان ذهبت إلى فلان الطبيب فقال أحمد اذهب إلى فلان الآخر فانه أطبب منه أطب منه يعني أعلم بالغرب منه شرENEها آissible ثم قال ما احمد استغفر الله وراني قد اغتبت الأول أستغفر الله. استغفر الله لأنه قال اذهب لك الثاني ترى احسن من الأول يقول استغفر الله لماذا اغتاب الأول المفروض ما أقول ل لأنه افضل أقول اقول جرب فلانا قال استغفر الله اراني قد اغتبت الأول والمعافى بن سليمان ذكروا في سيرته أنه كان يمسك لسانه عن جميع الكلام إلا ما في صاع أو فيما يرجع منه ثوابت يوم من الأيام كان المعافى بن سليمان يمشي في طريق بجانب رجل والمعافى استغفر لسبح بها لللي أمر عن أنها فقال الرجل ما أشد البرد اليوم التفت إليه المعافى وقال استدفئت الآن. لما قلت هالكلمة تفيت تستدفعتها الآن قال لا قال إذا لماذا قلتها ما دام أنك تتحركت لسانك تسبح وهلل شوف سبحان الله هالدقة يقول أنك تتكلم هالكلام ما استفت والله اليوم برد طيب ماذا استفدنا هالكلمة ندري أنه برد ما دام أنك تتكلم تتكلم, تتكلم, تتكلم تسبح وهلل يأخي جمع لك كم حسنة وإذا هممت بالنطق الباطلي فاجعل متانه تسبيحا والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان جانسا مرة مع صاحبه المزني كلاهما من العلماء وكان يدرسون أسانيد الأحاديث يمرون على بعض الأحاديث يدرسون الإسناد الإسناد هو أن يقول الشيخ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن أبي بكر أو عن أبي هريرة أو عن كذا من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا هذه السلسلة من الرجال هي الإسلام حتى تعرف هذا الحديث صحيح أم ضعيف تحتاج أن تتأكد من هذه السلسلة كلها هل هم يفذبون هل حفظهم قوي هل هم ثقات أم ليسوا ثقات هل هم عدول أم ليسوا بعدول المزني جلس مع الشافعي يتذاكران في بعض فقال له الشافعي ما تقول في فلان فقال المزني فلان كذاب كذاب هذه ألف حديث كذاب فقال له الشافعي اسمع التربية قال الشافعي يا إبراهيم اكسو ألفاظك يعني لا تخرج ألفاظك عارية لبسها جملها اكسو ألفاظك أحسنها لا تقول كذاب قل حديثه ليس بشيء طيب دعا تقول كذاب قل حديثه ما هو بشيء تربط بسوئة العبارة ولما جلس يحيظ معين يوما يفصل الكلام في بعض الأسانيين يقول فلان ليس بشيء فلان كذاب فلان وضاع فلان ينسى كثيرا فلان هو آل من العلماء ولو لم يقل هذا الكلام لا أخذ الناس بعض الأحاديث الطعيفة واعتبروها صحيحة فأقبل رجل من العباد رجل يعني ما عنده معرفة بالأحاديث والأسانيد والرجال لكن عنده تقوى شديدة ما يحب الكلام في الناس ولا أعراضهم ولا الوقيع فيهم أقبل وجلس في الحلقة يستمع حلقة ذكر يستمع فسمع يحيى بن معين بحب بن معين إمام من أمة الجرح والتعديل. سمع هذا الرجل يحيى بن معين وهو يقول لا لا فلان هذا كذاب لا لا فلان هذا يضع الحديث فلان هذا سيء الحفظ فلان هذا يكذب في حديثه فلان. فقال ذاك الرجل يا شيخ يا شيخ قال نعم قال تتكلم في أقوام الأحياء أم أبوات اللي أنت لا تتكلم فيهم ناس أحياء معنا أم أموات طبعا أكثرهم أموات اللي مات من مئة سنة اللي مات من خمسين سنة فقال بالأموات قال إنك لتتكلم في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة فبكى يحيى بن معي بكى مع أنه يتكلم بكلام حلال والعلماء ألفوا كتبا على 11 مجلد و20 مجلد في الكلام في الجرح والتأديل وأحوال الرجال لكنه انتظى يحيى من هذه الموعظة وقطع درسه وقف باكيا لما قال تتكلم في أقوام لعلهم حقوا رحالهم في الجنة يا جماعة هذا يتكلم بحق فما بالك بالله عليك من يتكلم بغير ذلك ومر سفيان الثوري يوما لقوم يتحدثون فوقف عليهم ثم سألهم قال لو كان معكم من ينقل الكلام إلى السلطان أكنتم تتخيرون الكلام يعني بعض الكلام تتركونه؟ قالوا نعم طبعا لو بيننا واحد ينقل الكلام للسلطان بعض الكلام نحذفه، بعض الكلام نزيده لأجل أن نرضي سمع السلطان إذا سمع كلامنا فقال لهم ويحكم فإنه والله من بينكم من ينقل الكلام إلى الرحمن جل جلاله فانظروا فيما تتكلمونا وعند الترمذي وابن ماجه عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به وما أجمل هذه الاحاديث أيها الفضلاء لما يأتي واحد من الصحابة ويسأل يا رسول الله أعطني وصية يا رسول الله علمني شيئا يدخلني الجنة يا رسول الله وصايا تصلح له ولمن يجي بعدهم وصايا جامعة يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به يعني أتمسك به فقال عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي أنت الآن تقول استقم على الطاعة طيب ما هي العوائق والأخطار والشفر التي يمكن أقع فيها في طريق الطاعة إيش أكثر شيء تخاف عليه قال فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وقال هذا فقل ما أخوف ما تخاف عليك هذا وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاه يا معاه أنا أخبرك برأس الأمر يعني رأس الدين وعموده وذروة سلامه قلت بنا يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده السلام وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله ثم قال أنا أخبرك بملاة ذلك كله أنا بعطيك شيء يا معاه يجمع لطولها الفضائل التي حدثتك عنها قلت بلى يا رسول الله فرح معاف قال فأخذ بلسان نفسه لاحظ كل واحد من الصحابة يصيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وصيها لعظمها قال فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمعاخذون بما نتكلم به الكلام له السوادي يقضى رب العالمين يدفق علينا فيه ويحاسبنا يا رسول الله وإنا لمؤاخدونا بما نتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام سكلتك أمك يا معاذ يعني فقدت أمك سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حطائد وألسنتهم يعني من الذي جاء المصائب للناس وادخلوا من دركات النار إلا ما يتكلمون به بألسنتهم نعم حصائد ألسنتهم صارت بوابة لهم إلى النار فكم من هذه الحصائد في مجالسنا من بداءة في الألقاء وفحش في الكلام ومن سب ولعن وشتم بأساليب عديدة ومع الأسف لا تطيب المجالس عند البعض ولا يحل الحديث إلا بهذه الأساليب والأنكى من ذلك والأسد أن بعض النفوس التي استمرت عليه ويرون أنهم من باب المزاح والتسرية وقضاء الأوقات وتحلية المجالس وما علم هؤلاء أنهم وقعوا بذلك في الفسق وضاع أوقاتهم بل وحملوا أنفسهم الأوزار وربما كان الرجل أو المرأة حريصا على سلامة ماله من الربا وسلامة سمعه من الغناء. وسلامة يده من الأذى وربما غض بصره وحفظ فرجه تجده لا ينظر إلى الحراب ويغض بصره عن الصور التي في المجلات والتي في القنوات لكنه لا يستطيع أن يتحكم في حركة لسانه من احتقار للناس والسهزاء بهم ووقيعة في أعراضهم فيأتي يوم القيامة مفلسا نعم يأتي يوم القيامة مفلسا أتدرون من المفلس؟ قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما عند مسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا جرهم عنده ولا متاع فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يعني قد يكون رجلا صالحا قد يكون طالب علم رجل تقي او له نشار في الدعوة في الامر المعروف واللهي عن المنكر يأتي بصلات وصيام وزكاة ويأتي وقد بدأ بماذا من المعاصي؟ هل قال يأتي وقد زنى لا ما ذكر ابن عديد زنى يأتي وقد شرب خمرا لا ما هو رجل يصلي ويصوم ويزكي اسمع ماذا بدأ من الاخطاء التي وقعت منه ما قال يأتي وقد نظر الى حرام يأتي وقد أكل شيئا من الحرام اسمع ماذا قال يأتي وقد شتم هذا بدأ باللسان ثم ذكر أمر آخر يتعلق باللسان وقدت هذا لاحظ كلها تتعلق باللسان ثم قال وأكل مال هذا وسفك دم هذا يعني نص ما في الحديث تعلق باللسان شتم والقذف ثم قال وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم ضيحت النار إذا اسجل لسانك عن غيبة الناس والوقيعة في أعلاقهم بهم في أشكالهم أو في وظائفهم أو في بيوتهم سواء انتقص أخاك في بدنه أو في دينه او في دنيا او في ماله او في اهله او في مشيته او ذكرته برفلك او بكتابتك او اشرت اليه بعينك او يدك او رأسك كل هذا حرام وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام اتدون من الهيبات قال الله ورسله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره وفي أنه صلى الله عليه وسلم رقى يقفض أصحابه في الحد فنظرا فإذا بين يديه أكثر من مئة ألف فيهم الكبير والصغير الغني والفقير العربي والأعجمي الحر والعبد الأسود والأبيض فخطب بهم صلى الله عليه وسلم وقال إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم يعني أعرابكم إما أن تعتدي عليهم به الفاحشة أو أن تعتدي بالكلام قيبة تنطص تخريه تنطص بالألقاب قال وأعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم تشهد وصح عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لما أرج بي مررت بقوم لهم أغطار من نحاس يخمسون بها وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويفعون في أعراضهم لذا كان جزاء المغتاب أن يعامل بنقيض قصده فهو يغتاب الناس لأجل يضرهم من بغضه لهم فيكافئه الله تعالى بأن يأخذوا من حسنات اليوم القيامة فيسروا ويضروا ويحزنوا الحسن البصري رحمه الله تعالى أقبل إليه رجل قال بلغني أنك تغتابني الرجل يقول للحسن أن تغتابني الناس يقولون أنك تغتابني بلغني أنك تغتابني فقال الحسن والله ما بلغ قدرك عندي أن أهديك من حسنات ثم قال الحسن ولو كنت مغتابا أحدا لغتبت أمي وأبي وأبي فإنه أحق الناس باخذ حسناتي ما دامني بعضي حسنات خلني أعطي أمي وأبي وفي يوم من الأيام كان الحسن في بيدي حسن البصرة فأقبل يليه رجل طرق عليه الباب العصر فتح الحسن الباب ما تريد؟ قال يا أبا سعيد قال ما تريد؟ قال أما والله لو كنت معنا ببحاء في مجلس فلان في مجلس فلان ليش؟ إيش الخبر؟ ما الذي فاتني؟ ختمت القرآن ام حددتم بأحاديث ايش اللي فاتري قال لا ولا قد اغتابك ايش قال الحسن هل قال له ايش ماذا قال فيه ماذا قال بصرحة صرحة احد رج عليه لا لا التفت الحسن اليه ثم قال اعود بالله ما وجد الشيطان احدا يرسله غيرك انت جئت لأجل تفسد ابليس ما وجد احد يرسله يخبرني بهالموضوع الا انت اخرج ثم طرده بين يديك ثم دخل الحسن وأخذ رطباً عنده في البيت أخذ رطب من التمر الجميل وذهب به إلى ذاك الرجل في طبق وطرق عليه الباب الذي اختابه طرق عليه الباب فتح ذلك الرجل الباب قال للحسن البصري خذ هذا هدية ذاك الله خير قال والله أشكرك على هدية لكن إيش المناسبة قال والله بلغني أنك أهديتني اليوم الضحى حسنات فأحبتني أقدم لك هدية بدل الهدية اللي أعطيتك. خذ ذلك الله شوف, شوف الفقه يا جماعة يعني الذي كانوا يعيشونه ويجب على من سمع غيبة مسلم أي ردها وأي ترقع لها صح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه يوما فقال رجل واحد يتكلم قال اين مالك ابن الدخشم صحابه يعني كانوا جانسين مع النبي عليه وسلم. فقد مالك ابن الدخشم قال واحد يا جمعنا اين مالك ابن الدخشم يعني ليس معنا فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله يعني لأجل ذلك ما جاء يحب مجلسنا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليه يدب العرض أخيه انتفت إليه قال لا تقول ذلك لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله خذ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يدب على الناس الذين حوله وصح عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته إذا تكلموا على المسلم المسلمين أنت ماذا ما دافعت خذف أخاك المسلم سيخذرك الله في موطن أنت تحب فيه النصرة ثم قال وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته سفيان ابن الحصين. كان جالسا يوما عند إياس بن معاوية فجاء رجل فنال منه سفيان سفيان بن حسين تكلم على ذاك الرجل فقال إياس أسكس يا سفيان فسكت ثم التفت إليه وسأل قال له هل غزوك الروم عجيب ما دخل الروم في الموضوع المفروض يقول ابتقل الله حرام قال له هل غزوك الروم أنت ما شاء الله شاركت في القتال مع الروم هل غزوك الروم قال سفيان لا فقال إياه هل غزوت الفرس؟ قال سفيان لا قال هل غزوت كذا وكذا وجعل يعدد عليه الأعداء وهو يقول لا لا فقال له إياه سبحان الله سلم منك الفرس وسلم منك الفرس وسلم منك المدوس ولم يسلم منك إخوانك المسلمون ولم يسلم منك إخوانك المسلمون ومن أعظم الغيبة أن يسهزئ المرء بمن صلح في دينه أو ارتفع شأنه في عبادته غيبة العلماء غيبة الدعات، غيبة طلبة العلم غيبة أئمة المساجد غيبة الناس خاصة إذا كانت الغيبة بسبب دينه. يعني مرتبته مثلا بسبب سيارته اغتبته بسبب شكل توبة اغتبته بسبب لو الغطرته اغتبته بسبب لون الحذاء لا اغتبته بسبب دينه ان تتكلم في لحيته تتكلم في قصر توبة تتكلم في اسلوبه في الخطابة ان تتكلم فيه لأجل دينه أو تستهسئ به لاجل دينه هذا من اعلى من العراق لانه في الحقيقة استهلاب بالدين. الله اللي امره يحب لحيته الله اللي امره يقصر توبة الله اللي امره ان يحجب نساءه الله اللي امره ان يصح الناس أن بهم يخطو انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف لما وقع في عصره شيء من ذلك كيف كانت الآيات تنزل وتتلى إلى يوم القيامة فرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غضوة تبوك في ساعة عسرة شديدة وحر حارب ورنباء وغبار مكثوا هناك في تبوك ما شاء الله ثم رجعوا إلى المدينة كان خيار الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسون معه يساورهم ويساورونه حقد جمع من المنافقين عليهم حقدوا على أبي بكر عمر عثمان علي طلحان زبير على أبي بن كعب على عبد الله بن مسعود على الصحابة الأخيار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالسهم يستمع منهم القراءة أحيانا يقرؤون وهو يسمع من القرار حقدها المنافقون على هؤلاء الصحابة فجعلوا يستمزئون ينكتون يحدثون النكت والطرائف على الصحابة، يعني ما بقى على وجه الأرض إن هؤلاء الصالحون حتى تنتكسون عليهم وتجعلونهم مجال للطرفة والضحك، حتى قال واحد منهم ممنكتون، قال واحد منهم ما رأيتم مثل قرائن هؤلاء؟ والله ما رأيت مثل هالمشايخ مثل هالمطاوعة، مثل هالصالحين، ما رأيت مثل قرائن هؤلاء؟ أرضب بطونه، ولا أتجب السن، ولا أجمع عند اللقاء. يقول هذولا. جيدين بس في الأكل والشر والمطاطيح أما خبر الكلام ثلاثة أربعة كلامهم هد يطلبون على الناس وجوا لنا والله ما يشارك في قتال ولا في معركة ولا فسمعه عوف ابن مالك كيف يتكلم على أخوانه المسلمين له أن يذب عن عراضه سمعهم عوف ابن مالك سمع هذا الرجل اللي يتكلم الكلام وعنده من يسمع فذب عن عرض إخوانه قال كذبت كذبت لكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قفز عوف بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا القرآن قد سبقت سكر لها لأنها لحظات أو دقاء فإذا القرآن قد سبقت وأنزل الله تعالى قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله يعني ما وجدتم شيئا تخوضون وتلعبون فيه إلا الدين أعوذ بالله خلت الأشياء اللي ممكن تنكت عليها وطبحك عليها أو تكتب فيها مقالات في جريدة ولا في انترنت ولا في غيرها ما وجدت إلا الدين قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستازعون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم لحظوا الآية كيف؟ أدناه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم نزلت الآيات جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتروها انتفروا الصحابة ثلاثون الصحابة معه فأقبل أولئك يعتبرون تعتذر بعد ما فعلت ما فعلت أتي تعتذر وانتظروا المسألة سهلة لها الدرجة أقبلوا يعتذرون والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفت إليهم وركب صلى عليه لما أكثروا عليه ركب ناقته وقال أيها الناس ارتحلوا نمشي فأقبلوا إليه يعتذرون وهو يرجد أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون حتى أقبل إليه ذاك الرجل الذي أخرج ذلك الكلام الذي كبيرهم وجعل يتعلق بختام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالعمر وأنا أراه يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بناقته والرجل متعلق بالختام والحجارة صبر في قدميه الناقة رفيعة وتمشي بسرعة والرجل يريد الحك يقول والحجارة صبر في قدميه وهو يقول يا رسول الله إنما هي كلام إنما هو كلام وهو حديث الركبة نقطع به على الطريق سواليك يا رسول الله بس يعني الموضوع لها الدراجة صار كبير سواري يقول والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتذف إليه وإنما يرجع أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا قد فاتكفركم بعد إيمانكم ولا يزال هذا الرجل يبتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مثل هذا الكلام إذا أيها الأحبة الكرام من وفق في الحقيقة لحب لسانه على أعراض المسلمين فهو المنتصر في دنيا وهو الموفق في أخرى ولو ذهبت وتكلم عن بقية آفات اللسان من كذب وأنواع النميمة وأنواع السبام والشتام التي قدصل أحيانا إلى سب الذات الإلهية تعالى الله جل جلاله نحفزنا في ذلك إلى مقابرات لكن لعل فيما تقدم معنى من تنبهات يكون عبرة لمن أراد أن يذكر أو ألقى السمع وهو شهيد أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على حظ أرسنتنا وأن يجعلنا ممن يستعملونها في طاعة الله تعالى فيجعلنا جميعا من الذاكرين الله تعالى كثيرا ويجعل أحواتنا من الذاكرات وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم فصلى الله وسلم وبارك على رسول الله